بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان لما توعدون لصادق وان ان الدين لواقع والسماء اذا تلحق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 وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَوْطِيقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الظَّيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَفَعُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بمكنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين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 كذلك ما أت الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوالصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أن تبملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقه وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون